والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ معاذ بن سام الدلال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائل وَلِيُوسُفَ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أُقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجُوهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ هِيَ قَوْمٌ صَالِحِينَ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كنتم كلا لا تامنن يوسف ما لك لا تامنن على يوسف, يوسف واننا له لنصيح هل نسله معنا غدا يرتع ويل عَنْ غافِلُ قَاوا لَِن أَكَلَهُ الذِئِبُ وَنَحْن عاصََّةٌ إِ إِذََّ قاسِ سَلََّ ذَهَب بِه وَأَجمَعُأَ يَجَعللُوا فيِي غيابَة جُبّ وَأَو حينَ تُنَبّ أنهُ بِأَمْرِهِمه وَهُمْ لا يَشحون وَجَ أَبَهُم العيشَأَ يَبكُون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 فَاللَّهُمَّ جَنِّبْنَا وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ وَجَاءَتْ سَيَرَةٌ فَأَوْسَنُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَلَ الوَهْمَ قَالَ يَا بُشْرَا هَذَا غُلَامٌ وَأَسْرُوهُ بِضَاعَةٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ امْرَأَتُهُ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا وفى <تصفيق> في الارض مَا بَلَغُوا أَشُدَّهُ وَأَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجزي الْمُحْسِنِينَ وَرَوَدَتْ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغُلْقَتِ الأبْوَابُ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَا عَاذَ سَنمَسْوي إِ لَا يصْحُ الظائمُ وَل قَدهًا النَّتْ بِهِ وَهَنَّ بِهَا لَلَا أَووآابُهَا نََبّ كَهَكَ لِنَ الصْرفَ عَنهُ الصّ واستبق الباب وقدت قميصه من ذبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا عذاب اليم قال هيرا ودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصا ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من ذبر فكذبت وهو من تَأَمَّرَ فِي رِيدٍ بِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ وَقَالَتْ امْرَأَةٌ فِي الْمَدِينَةِ رَأَتِ الْعَزِيزَ تُرَاوِدُ فَتَاءً عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَرَفَهَا حُبًّا إِنَّ لَنَا غَفِيرًا فِي ظُلُمَاتِ النَّدَى فَلَمَّا سَمِعْتُ بِمَكْرِهِمْ أَرْسَلْتُ إِلَيْهِمْ أَرْسَلْتُ إِلَيْهِمْ وَأَعْتَدْتُ لَهُمُ الْمُتَّكَأَ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ منهن سكينا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنَ النَّاسِ كِينًا وَقَالَتْ اِخْرُجْ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَأَيْنَهُمْ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُمْ وَقُلْنَا حاش, وقلن حَاشَ لِلَّهِ لِلَّهِ بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَلِيمٌ قَالَتْ فَذٰلِكُمُ الَّذِي لُمْتُمُنِي فِي وَلَقَدْ رَوَّتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا سِنينُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُمْ نَأْصِفُ إِلَيْهِمْ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ إنهم هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه, ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان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 وَقَال لَا يَأْتِيكُم مَّقَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَأْتُكُم بِتَأْوِيلِهِ إِلَّا نَبَأْتُكُم بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُم ذَٰلِكُمْ لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبانا إِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ يَا صَاحِبَ السِّجْنِ أَرَبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ قَهَّارٌ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً هَبْتُمُوهَا لَيْ <تصفيق> تَمُوْهَآ <تصفيق> اَنْت وَاَبَآؤُكُمْ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهِمْ مِنْ سُقْقٍ <ممم> ۗ <مم> اِنَّ الْحُكْمَ اِلَّا لِلّٰهِ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ ذٰلِكَ <cái الدنيا>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 وَمَا الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ وَقَالَ الَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمْ اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ فَأَ فَهُوَ الشَّيْطَانُ ذِكْرًا رَّبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ وَسَأَلَ عَنْ سُبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخْرَى يَابِسَاتِ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ قَالُوا أضَغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ احلاهي بعالمين وقال الذين نجاههما والدك رعبه امه انا انبئكم بتاويله فاصلون يوسف ايها الصديق افتنا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 وَقَالَ تَزْرَعُونَ لِسَبْعِ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ كل ما قدمتم لهم إلا قليلا مما تحصلون ثم يأتي من بعد فِيهِ عام فيه يغاف الناس وفيه يعصرون وقال الملك سَلَََّا جَأَهُ وَصُولُ قَالَ أُْجِع إِلَ وَبِّكَ فَسْْأَلْهُ مَا بَلٌ مِسْو فَسْأَلْهُ نَا بَلٌ مِسوَاتَِّاتِ قَطَّانَأَيدِيَهُم إَِّ وَكُنَّا إِذْرَاءَ وَتَّنَى يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ سُوءًا قَالَتْ رَأَتْهُ الْعَزِيزُ أَنَا حَفِظَ صِدْقُ أَنَا رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ وَإِنَّ الصادقين